بين فيه نعمة أخرى على خلقه وهي معرفتهم عدد السنين والحساب لأنهم باختلاف الليل والنهار يعلمون عدد الأيام والشهور والأعوام ويعرفون بذلك يوم الجمعة ليصلوا فيه صلاة الجمعة ويعرفون شهر الصوم وأشهر الحج ويعلمون مضي أشهر العدة لمن تعتد بالأشهر المشار إليها في قوله والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثه أشهر والله لم يحض وقوله والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ويعرفون مضي الأجال المضروبة للديون والإجارات ونحو ذلك وبين جل وعلا هذه الحكمة في مواضع أخرى، كقوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون وقوله جل وعلا يسألونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج إلى غير ذلك من الآيات وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فيه وجهان من التفسير للعلماء أحدهما أن الكلام على حذف مضاف. والتقدير وجعلنا نيري الليل والنهار أي الشمس والقمر آيتين وعلى هذا القول فآية الليل هي القمر وآية النهار هي الشمس والمحو الطمس وعلى هذا القول فمحو آية الليل قيل معناه السواد الذي في القمر وبهذا قال علي رضي الله عنه ومجاهد وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل معنا فمحونا آية الليل اي لم نجعل في القمر شعاعا كشعاع الشمس ترى به الاشياء رؤيه بينه فنقص نور القمر عن نور الشمس هو معنى الطمس على هذا القول وهذا اظهر عندي لمقابلته تعالى له بقوله وجعلنا ايه النهار مبصره والقول بان معنى محو ايه الليل السواد الذي في القمر ليس بظاهر عندي وإن قال به بعض الصحابة الكرام وبعض اجلاء أهل العلم وقوله وجعلنا آية النهار على التفسير المذكور أي الشمس مبصرة أي ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء على حقيقته قال الكسائي هو من قول العرب أبصر النهار إذا أضاء وصار بحالة يبصر بها نقله عنه القرطبي قال مقيده عفى الله عنه هذا التفسير من قبيل قولهم نهاره صائم وليله قائم ومنه قوله لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى ونمت وما ليل المحب بنائمي. وغاية ما في الوجه المذكور من التفسير حذف مضاف وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب إن دلت عليه قرينة قال في الخلاصة وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذفا والقرينة في الآية المذكورة الدالة على المضاف المحذوف قوله فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فاضافه الآية إلى الليل والنهار دليل على أن الآيتين المذكورتين لهما لا هما أنفسهما وحذف المضاف كثير في القرآن كقوله وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وقوله حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحها وقوله حرمت عليكم الميتة أي أكلها ونحو ذلك وعلى القول بتقدير المضاف وأن المراد بالآيتين الشمس والقمر فالآيات الموضحة لكون الشمس والقمر آيتين تقدمت موضحة في سورة النحل الوجه الثاني من التفسير أن الآية الكريمة ليس فيها مضاف محذوف وأن المراد بالآيتين نفس الليل والنهار للشمس والقمر وعلى هذا القول فإضافة الآية إلى الليل والنهار من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ تنزيلاً لاختلاف اللفظ منزلة الاختلاف في المعنى وإضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ كثيرة في القرآن وفي كلام العرب فمنه في القرآن قوله تعالى شهر رمضان الآية ورمضان هو نفس الشهر بعينه على التحقيق وقوله ولدار الاخره الآية والدار هي الآخرة بعينها بدليل قوله في موضع آخر ولدار الآخرة بالتعريف والآخرة نعت للدار وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد والحبل هو الوريد وقوله ومكر السيء الآية والمكر هو السيء بدليل قوله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ومن أمثلته في كلام العرب قول امرئ القيس كبكر المقاناة البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحللي لأن المقاناة هي البكر بعينها وقول عن ترت في معلقته ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حام الحقيقة معلمي لأن مراده بالمشك السابغة بعينها بدليل قوله هتكت فروجها، لأن الضمير عائد إلى السابغة التي عبر عنها بالمشك وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا دفع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة فاطر وبينا أن الذي يظهر لنا أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف لفظ المضاف والمضاف إليه أسلوب من أساليب اللغة العربية لأن تغاير اللفظين ربما نزل منزلة التغاير المعنوي لكثرة الإضافة المذكورة في القرآن وفي كلام العرب وجزم بذلك ابن جرير في بعض مواضعه في القرآن وعليه فلا حاجة إلى التأويل المشار إليه بقوله في الخلاصة ولا يضاف اسم لما به اتحد معنا وأول موهما إذا ورد ومما يدل على ضعف التأويل المذكور قوله وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف لأن إجابة إضافة العلم إلى اللقب مع اتحادهما في المعنى إن كان مفردين المستلزم للتأويل ومنع الإتباع الذي لا يحتاج إلى تأويل دليل على أن ذلك من أساليب اللغة العربية ولو لم يكن من أساليبها لوجب تقديم ما لا يحتاج إلى تأويل على المحتاج إلى تأويل كما ترى وعلى هذا الوجه من التفسير فالمعنى فمحونا الآية التي هي الليل وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة أي جعلنا الليل ممحو والضوء مطموسة مظلما لا تستبان فيه الأشياء كما لا يستبان ما في اللوح الممحو وجعلنا النهار مبصرا أي تبصر فيه الأشياء وتستبان وقوله في هذه الآية الكريمة وكل شيء فصلناه تفصيلا تقدم إضاحه والآيات الدالة عليه في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء الآية بهذا أيها المستمع الكريم نكتفي ليلتنا هذه ولنا لقاء ليلة غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته